مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ, وتركهم فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 وعجبه من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزابا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بتورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين